وإذا تتلأ عليه آياتنا ولا مستكبرين كألم يسمعها كألم يسمعها كأن في أذنيه وقرن فبشره بعذاب الأليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم